فلمَّا نبأها بهِ قالت مَن أَبَأَكَ هذا؟ قَالَ نَبَأَني الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَد صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ